ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يفقهكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون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 إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أمبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحمير عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم وده والله قدير بَاللَّهِ رَحْمٌ الرَّحِيمُ لَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن بِأَرْكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْصِفُ إلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْصِفِينَ إِنَّمَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ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 فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعون إِلَى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أَنفَقُوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن اجورهن ولا تنفقوا بعصم الكوافر واسالوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما وضد الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور